من شرح الآيات لم يطل انتظار سيدنا سليمان حتى جاءه الهدهد ووقف على مقربة منه وقال علمت ما لا تعلمه أن وجئتك بأخبار يقينية عن مملكة سبأ.